وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 كان لنبين أي يغل ومن يغل يأثم ما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اسْتَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ حَطْمًا مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ الحمد رجاء عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتن عليهم آيات ويذكيم